يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلنا اولادهن ولا يئين ولا يأتني ببهتان يفترينه بين ايديه ان وارجله ولا يعصينك فِي في ما عرف فبايعهن واستغفر لهن الله وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ